وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَهُ أَنَّهُمْ بِالظُّلْمِ أَمْ كَسَهُمْ جَاءُكَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ لو أنهم إذروا إن أنفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفروا الله واتغفر لهم الرسول لوجدوا الله أصوابا رحيما فاستغفر الله واتغفر لهم الرسول لوجدوا الله أصوابا